نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مزاج الشياطين وأن يحضرون نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ذر ولا فاجر من شر خلق ودرح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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين أمين يا رب. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أمين يا رب. أمين يا رب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك النصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانك تجعل الحزم ان شئت سهلا اللهم افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من دركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما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 اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين اللهم إن ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنا ويصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم إن ضعفاء فقونا ье فاغننا ولله فاعزنا اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. نقول انصر الإسلام ونحن على حرج هل نحن اهل هل نحن اهل الإسلام هل أحن هل نحن اهل نصرة الله هل نحن اهل للدعاء وكنا اهل للدعاء فهل نحن اهل للإجابة حسبنا الله ونعم الوكيل وانه لله وانه اليه راجع لا حول ولا قوة إلا بالله قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام المفترض من إنسان الكيس الفطن المؤمن المسلم الذي سمع القرآن أو قرأ القرآن أو عاش في الإسلام أن يفهم حقيقة الشريعة حقيقة الشرائع لأن الإنسان كثيرا ما تمر بها أحوال يتصور أن الشريعة نوع من التكليف ربنا بيكلفنا بحاجات وبالتالي يستثقلها الحسن ربنا بيكلف بحاجات فيها مشقة وفيها تعب وفيها شغل وهذا قد يكون صحيحا من جانب من مجهود بس مش المجهود هو المطلوب مش هو المقصود يعني إذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم وحفت الجنه بالمكاره يعني النفس تكره ما يعني تفعله بما يوصلها الى الجن تكره الجهاد في سبيل الله تكره السهر في قيام تسهر تكره اللللللل ان بالماء البارد في الشتاء او ان تمشي الى المسجد في الصيف تكره اعمال الاعمال الصالحة التي توصلها الى الجنه والناس ترغب في الشهوات التي حفت بها جهنم حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره حفت الجنه بالمكاره ده, ده تصوير لانه يعني عشان يقولك يعني معنا بالبلدي كده شد اجتهد اجتهد عشان تدخل الجنه إنما ما تفهمش على أن الله يكلفنا بالمكاء، ولا بما يعنتنا ولا بما يتعبنا إنما ربنا بيكلفنا بما يريحنا والله ادعو إلى دار السلام كل تكاليف الشريعة التي نزلت في كتب السماء أو جاءت على أدسلة الانبياء جاءت لدعوة الناس إلى دار السلام يعني لرحت الناس والمصلحة الناس فلا يفهم انسان أن الله يكلفنا بمشاق لمجرد انها مشاق ومتاع ولا ينبغي للمؤمن أن يفهم ان الله يكلفنا بالشرائع لمجرد انها تقييد زي القانون لما يقيد الناس احيانا يبقى القانون رشيدا يكون رشيدا ويقيد الناس بس للمصلحة وكثيرا ما يكون سفيها وليس للمصلحه لكن قانون السماء لا جدال فيه أنه لمصلحة العباد فالشرائع يعني ربنا عزل الشرائع عشان يدعونا إلى دار السلام يجب بأول حقيقة عاوزين نفهم حقيقة نفهمها أن الله هنا يشرع يدعو لدار السلام دار النعيم دار الراحة دار الروح دار البيعات دار الكرام دار القرب من الله دي دعوة السماء والله يدعو إلى دار السلام وقلنا العطف يفهم منه ان ما فات من ميل النفس إلى شهوات أو انزلاقها في خطواتها مع الشيطان او تأثرها بالشبهات كل هذا يؤدي إلى هلاكها وهذه دعوة الشيطان ودعوة الهوى ودعوة النفس أما دعوة الله فالله يدعو إلى دار السلام فاكرين كلام ده اللي فاكر الحمد لله والذي لا يذكر نسأل الله يذكرنا اياكم بخير دائم جد بأول حاجة والله يدعو إلى دار السلام فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها فتنزلقوا في مهاوي الهلاك ولكن تجيبوا لله وللرسول لتضمنوا النجاة والسلامة الى دار السلام وسميت دار السلام اما لأنها سلمت من مما ينغص ومن الشوائب التي تشوب الدنيا مهما كان الانسان متنعما فيها فلا يخلو من شوائب ومصائب ومعائب ونقائص وفيها اكدار تكدر على الإنسان حياة الدنيا مهما كان الإنسان فيها مستريحا من ناحية المال، من ناحية القوم، من ناحية الجاه، من ناحية المنصب من ناحية الأولاد، من ناحية السكن مهما عمل سبحان الله العظيم وبحمد لا تخلو من تنغيصات والكلام ده نقوله كثير وبالذات أحيان أيام دروس إحياء الدنيا لا تخلو لكن الجنة دار السلام فدأ قلت أول, أول معنى أنها دار السلام اي السلامة مما يشوب الحياة الدنيا من منغصات أو شوائب أو مصائب أو نعاس أو مكدرات من جهة طبيعتها أو من جهة الناس الذين تعايشهم في الدنيا لأنك مش عايش لوحدك وإن إذا الدنيا في غيرك بيطلبها وطالما في غيرك بيطلبها يبقى يحصل احتكاك وصراع في تنافس وفي تحاسب وفي مشاكل انما الجنه تطلبها انت تطلبها الملايين وليس عليها تحاس ولذلك العلماء قالوا ان طالب الدنيا ان تحققت له في الدنيا تناقصت بمعنى ان الانسان إن لم يطلب الدنيا اذا طلب المال طلب المال عنده مليون عنده عشر عنده مليار بعدين وصل لمرحله عنده مليار جنيه طب هو اللي هياكل ده هياكل كل يوم من المليار هياكل ايه يعني ما هو الاكل هو هو شربه هو شربه هو المعيشه هي هي كل مرتبه ألف زي اللي مرتبه مليون زي اللي مرتبه مليار مهما اكلت احسن نوع من الاكل اللي بياخد من هياكل اللي هياكل زيك اكتر يتميز ايه اللي تميز بيه ثم انه طالما طالما هدفه الدنيا مش هيشبع جمع مال ابتدى يدور على المنصب والجاه عشان عندي قرشين يترشح يترشح ليه يعني الدنيا ده ترشح يقول يترشح عشان ياخد منصب والجاه ويقول الباشا راح والباشا جاء ويخش على البهوات يخش على البشوات هو ده دي رغبه دي طموح طموحات الدنيا ولذلك قال لك طموحات النفس سموحة النفس لا يحدها إلا إذا كانت في حدود مرضات الله. إذا كان هدفك أن ترضي الله، هتعيش سعيد لحد ما تموت خش الجنة تبقى سعيد وانك في مرضات الله. نقول اسمو السقف المطالب الناس اللي بتسمع الكلام اللي بيقوله بالتحليلات اللي بسقوف المطالب إذا كانت سقف المطالب عاليا تتضرر تتضرر تطلب تطلب تطلب. إذا كنت عازر الله. مش هتسبع، هتشبع تطلب رضا الله وما حدش هيعاقبك ولو يمش طريقك وانت في امان هو ده طريق السلام لما تقصد تقصد لما تقصد مرضاه الله يبقى نفسك تتزل طامحه الى ان تلقى الله ومش مش تعبار. انما الا خال... ما اللي بيطلب المال بعد ما طلب المال طبيعي من ايه يعمل ايه في المال يقول في الماء. يفكر كده يقولك اعمل في المال صدق يعني استخدمه ازاي يبقى استفيد به ازاي ما المال يتحقق يبقى فاضي كده يتفرج على المال يبقى عنده فراغ لو عنده فراغ وقعد لواحد يبقى عنده اكتئاب جاله اكتئاب يقول المال ماعملش حاجه طب اللي عايز منصبه جا خد منصبه اتنين وثلاثة وثلاثه وخد كل المناصب لو بعدين حصلت المناصب يا عم طيب وبعدين انت مش مشتهيح برضو لا, لا اعلى المناصب يقبع معاها اكثر التنغيصات ولذلك الحكماء قالوا لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الأوجاع لا تكن رأسا إن الرأس كثير الأوجاع كل ما تكون قيادة ولا زعيم ولا بتاعدها يبقى دماغك هيكي لكي تقوم ألف صداع في اليوم مشاكلك تبقى كثيرة يقول ما حققش ما حققش طموحات النفس يقول هو هو بيتخيل يتوهم أنه بيحقق طموحات نفسه بيحقق طموحات نفسه لكنه في الـ في الـ في الـ للاسف الشديد لانه لم يكن يقصد مرضاه الله فمش هو ده هدفه هو هدفه قدام من حاجه عينيه يراها ماديه كده فمش هيحصل كل حاجه نحصل المل مش هيحصل الصحه ونحصل الصحه, والمنحصل الصحة والمنحصل مش, مش هيحصل العيال ونحصل الثلاثه مش هيحصل المنصب والجاه ونحصل المنصب والجه مش هيحصل راحه البال يبقى حسب نقص على طول فقال الطالب الدنيا عنده شعور بالنقص دائما وبالكالي لا يستريح ولا يرضى إنما طالب الآخر والذي يكون في حدد مرضات الله هو ذا اللي يسعد يسعد يبقى فقير ومفصول عيان ومفصول يشكو مفصول برضو مفصول لأنه يقصد مرضات الله هذا قد يأتي في دروس البخاري في مجال محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن دار السلام عشان خوالية من كل منغصات كل ما يشوب الدنيا من المنغصات الجنة الفاشل. ثم دار السلام على أن السلام هو مظهرها وشعارها وطبيعتها الملائكة يسلمون عليه والله يسلم عليه والخدم والحشم في الجنة يسلمون عليه تحياتهم فيها سلام, سلام. وهذا السلام يورث يعطي في النفس إحساس بالأمان إذا كان في الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام ربط بين الاثنين ربط بسلامة الدنيا وسلامها وسلام الجنة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى استحابوا ألا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بيننا الجنة دار السلام ليه لأن الإيمان دخلك الجنة والجنة فيها المحبه والموده ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين حتى كان في الدنيا فيه تشاحنات وفيه بعد يعني بالاحتكاكات بين الاخ وأخيه شقيقه او الجار وجاره او المسلم وأخيه المسلم او المؤمن وأخيه المؤمن في الجنه ما فيش هذا الكلام وبالتالي هي دار السلام يبقى دار السلام من هذا القبيل ثم انها دار السلام على أنها دار الكريم الحنان المنان الذي اسمه من أسمائه أنه هو السلام الله هو السلام والله دولة دار السلام فقال لما كانوا الصحابة في الأول بيتعلموا السلام كده وإحنا قفنا السلام جاز وحلوة مش عززنا بكملها ولا نفهمها كانوا الصحابة يتعلموا لسه فنقول السلام على الله سلام على رسول الله فقال لما جلوش كده إنه قال لام الصاحب الجلوس ان الله هو السلام وإلهي أعوذ السلام يقول السلام عليك أيها النبي فرحمة الله وبركاته السلام علينا ولا عباد الله الصالحين الله هو السلام وإلهي يعود السلام ويذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فإن السلام من الله وهو الذي أوجد هذه الجنة وخلقها وأعدها لعباده الصالحين فهي داره فاذا كانت داره يبقى الكرم فيها على مقداره الكرم فيها على مقداره والكرم فيها على مقداره سبحانه وتعالى جل شانه لما تفهم الجنه دار السلام يبقى دار الله ضيافه دا على الله سبحانه وتعالى يبقى فيها اعلى درجات التكريم واعلى درجات النعيم نسال الله ان يجعلنا من اهل ذلك ثم هي حديث نصف على ذلك أن النبي قال بنى دارا الله بنى دارا ولها الجنة ويأتي في حديث إن شاء الله خلال في الآية فال... التي نحن فيها أو التي بعدها والله يدعو إلى داري السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان الله العظيم وبحمد والله يدعو إلى داري السلام شرع الشرائع وعلمك الاعمال التي اذا عملتها توصلك الى الجنه بس الا على جهدك او على مجرد اختيارك هذا لا يكفي انت لو اخترت طريق السلامه يبقى حطيت عليه على اول الطريق انما عشان توصل لاخر الطريق تحتاج الى توفيق من الله سبحانه وتعالى يبقى الله يهدي من يشاء الى سراطة المستقيم أنت ممكن تقول الله ودعوه على دار السلام شرائع الله سبحانه وتعالى كلها توصل إلى الجنة و وإحنا نبدأ فيها لكن تحتاج إلى عون من الله وتوفيق من الله عشان توصل تحقق الغاية فالجل الجادة الهداية نوعان والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا نوع خاص لهداية خاصة الهداه لها توفيق من الله او كما قال صاحب التحرير والتنوير وذكر في الجمعه وبث انه التفضل من الله بالتوفيق للعمل الذي يحقق الغايه من هذا كل الجنة. لا نمصل له السلامك ايه بفتح دي الخاصه يا ابو مهاب الحمد لله السلام الله يهديك علينا كل يقول امين اتبسمت نسيت النهارده احنا الاذان بياذنه قل اضرب عليها افكرها قل لي ايه بس الحمد لله يا اميه الله الحمد لله الناس يقولك فينا بومهاب اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو الهدايه الخاصه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اللي هو تفضل بالتوفيق للعمل الذي يحقق الغايه بها دخول دي للهدايه الخاصه ولذلك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهدايه وفي نفس الوقت يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم لبى الهداء العامة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى طريق مستقيم يعني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخط الذي يوصل للغاية اللي هي دخول الجنة ومرضات الله البيان التفاصيل الشرائع هو ده اللي توصل الجنة لكن لا بد أن تحتاج إلى توفيق من الله ولذلك من من فرائض الإسلام أن تلح ليلا ونهارا وتقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة في كل ركعة الحاح شديد اهدنا الصراط المستقيم كأنك تطلب التوفيق لأنك يعني إن لم يكن عون من الله الفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده ان لم يكن عون من الله للفتاء فأول ما يجني عليه اجتهاد لا تعتمد على عقلك فتصدحك. إنما تعتمد على القوي القادر الغني سبحانه وتعالى جل الشام لأن الإنسان أولا ضعيف فربنا قال له الانسان وطعيه. الإنسان الانسان الإنسان بطبيعته قافر وعاجز أن يحقق كل, أن يحقق كل ما يريد إن دعائزك مش جاهز فضعف الانسان يحتاج الى معونه من الله سبحانه وتعالى جل جلاله ثم انه من قدر الله سبحانه وتعالى ان يعيش في دنيا فيها مؤمنك يعني منافسات زي ما قلنا وفيها فيها عقبات وفيها عثرات في الدنيا فيها ما يعطلك احب شيء اليك ممكن يعطلك عن احسن شيء لك بمعنى ان أفضل شيء لك في تقفل تدخل الجنه بقيام الليل ممكن زوجتك تعطلك تخليش تقوم الليل ممكن عيل صغير مولود جايد كده يتبوا تتعت لعب معاه تطلع تخلد فيه كذا وتلعب وتبوا تلعب تلعب تداعب وتداعب لحد ما تنام اتصل ايش تعمل لي بحبوا الأشياء ليك هذا الولد الصغير أو البنت الصغير انشغلت بها فعطلتك عن أحسن شيء وأفضل شيء بالنسبة لك. يقدر ده نوع من الحاجات اللي تعطي قبل الإنسان وإيه إنما أموالكم أولادكم اتناه كما بينا رسول الله وبين القرآن. ايضا بين رسول الله عملياً حين نشتغل من الخطبه ونزل شريحته وحسيه رضي الله عنهما يبقى ممكن حاجه انت بتحبها انت بتحب الجنه وبتحب الولد الولد يعطلك على الجنه ده حاجات يبقى لولا اذا ول... لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليك انت مشتاق الى توفيق من الله ومعونه من الله سبحانه وتعالى وتأييد وتسديد لخطاك لكي تحقق ما تريد يقول الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم اللي الخاص ولذلك قال لك أيضاً الهدايات ثلاثة اللي حضر معنا الجمعة الهدايات ثلاثة أنواع في هداية ماديه وهداية معنوية عامة وهداية معنوية خاصة الهداية الماديه اللي هو ربه يعطيك أدوات وجوارح وأشياء تهتدي بها في الحياة يديك عينين عشان تشوف الطريق وتمشي ويديك آزان عشان تسمع الكلام وتفهم وتأخذ خبرة من الحياة وتأخذ علوم ويديك لسانة تعبر عما بداخلك وتطلب اللي انت عي وتسأل وتحقق ما تريد ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين والهداية الثانيه وهديناه ان جدي يبقى زي مادية بالجوارح تسلك بها الحياة في الدنيا وهداية شريعه تكمل تكمل الهداية ليه هديناه النجدين ويلي انت بتفهم اذا كنت محتاج لعينيك فانت محتاج للقران والسن اذا كنت تقدر تستغنى عن عينيك في الدنيا يبقى استغنى عن القران والسن لان الاثنين هدايه الله بين وضح لك السبل بما اعطاك من وسائل الادراك من العينين والعقل واللسان والشفتين والوسائل التي تستخدمها في الاهتداء لمصالحك ودك سريعك يتوصل لك الطريق الاثنين يمشوا مع بعض لو انفصلت هذه وهذه مش هتمشي الطريق مش هيوصل الإنسان الطريق. لو جاء لا اعتبر أنه ذكي بعقله أو عنده جاره وعنين بيشوفوها ولسان ومش عارفه فيه وألسنة مش لسان واحد في واحد له لسان واحد خمس مئة لسان في واحد له لسان يتكلم بيه واحد له لسان ومع الجرنال ومع هزاء ومع الصحيف ومع قناه ومعهم شعب فيه 500 ألف لسان لو كان يستغني بهذه الألسنة عن تأييد الله يبقى يخلها تنفع إنما أنت محتاج لسان وعينين ومحتاج وهديناه النجدين بين طريق الجنة وطريق النار سبحانه وتعالى جل الشام إننا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج لبثليه فجعلناه تميعا بصيره إن هديناه السبيل إما شاكرة اما في ارتباط وإما كفوره فيه ارتباط بالاثنين جعلناه سميعا بصيرا الم نجعل له عينين في ارتباط بهذه الجوارح وارتباط بما يقودك مما لا تدركه بجوارحك العقل ما يدركش الهدايه العقل ما يدركش النهاية العقل لا يدر لا يرى عواقب الأمور العقل لا يدرك كل ما يحتاج إليه في حياته الدنيا او في الآخرة فربنا كملت عقلك بالشريعة. يقبل العز يبلغ الكمال لا بد أن يأخذ طريق الشريعة، الشرع عشان يبلغ الكمال في الدنيا أو في الآخرة. يبلغ الكمال في ذاته يبقى عنده علم وعنده معرفة وعنده خبره وعنده هدايه وعنده قناعة وعنده سعادة وعنده رضا. يبقى متكامل في ذاته بالشريعة. إنما يطلب ما البهيمة عنده عليه هو نعيم أحسن أكبر لعالي البقرة. يعني البقره اكبر طيب طيب يعني البقره نفعتها في ايه يا دوب بس تمشي في الشارع إنما أنا انما انا عشان اتكامل كانسان محتاج الى عيون عين العلم والمعرفه من القران ومن السنه ومن الشرايع ومن ومن ومن تعاون وتضافر عقول البشر حين تفهم كتاب الله وتنشر ما تفهمه عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق العلم ولذلك لا سلامة إلا بالعلم ولا نجاة في الدنيا ولا في الاخره الا بالعلم والعلم اللي هو العلم الذي يؤيد يؤيد طريقك على الخط المستقيم علوم الدنيا تساعد على تحقيق علوم الآخر وتعين الإنسان على تحقيق كمالاته في نفسك هو ده هو دل هو ده التكميل من الله سبحانه وتعالى يجب هدايه ماديه و هدايه معنويه الهدايه المعنويه فيها هداية عامه وفيها فيها هدايه خاصه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم والحتى المعنى اللغوي للهدايه قالك الهدايه معناها الدلاله بلطف الى ما يحقق الغايه ربنا يهدي يعني وفي واحد يدلك عاوز يوديك يخدخلك في مكان هو لما واحد يمسك واحد يزب يقولي اادي الجامعه يبقى ده هدايا يبقى رماح لو واحد مثلا يقول لي لقي ي... ي... الولد سهران بره وقعد سهران بره البيت ودخل خرج ابوه عشان يدخله البيت ومسك الجر من هدومه ودخله البيت دله على الباب وعلى البيت وعلى السلام اللي ينام ويستريح بس بطريقه ايه شديده بما بما يلائمه إنما ربنا يهدي يدله كدلاله بلطف الى ما يحقق الغايه الهدايه غير الدلاله دول يدول دول ممكن ممكن التوصيل يبقى بطريقه عنيفه طريقه عنيفه زي ما قال بتاع اللي قلنا عليه اللي جنب الجامع حناني اللي هو اللي شغال اللي مع حمرين على أو شغال على عربيه كارو وبعدين يدخل الحمير وفي مش راضي الحمير يخش واحد يخش مش كده واحد يخش كده والباب قدامه لازم يخش يضرب دولي ويقلب في الاخر لما دخل وقال خش ربنا يهنيكم ببعض ربنا يهنيكم ببعض طب ده بيهدي ده لا بيدفع بيدفع يدفع, بيهدي يدفع ويدفع الحميره كده كلها انما الجدايه دلاله بلطف الى ما يحقق الغايه وذكر سيدنا ابو بكر قال هادني يهديني السبيل على النبي عليه الصلاه في طريق الهجره من اللي معاك يا ابو بكر قال هادني يهديني الى السبيل صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فيه ايات تجمع الهدايه وتجمع السلام وتجمع الكلام ده كله في ايه في سوره المائده من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يشاء يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبله السلام يبقى جاب الهدايه وجب اتبع رضوانه وجب سبله السلام سبحان الله العظيم هذا هذا هو الكلام هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى جل اسمه من الله نور وكتاب مبين النور اللي بيدل ويهدي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه وايه ويهديهم الى صراط مستقيم سبحانه وتعالى جل شأن كل ناس تحذف من القرآن وتلقي وتلقي سبحان الله رضي محمد ما هو فيه, فيه أحجار وفيه اشجار وفيه خشب وفيه بقر وفيه غنم وفيه حاجات كثيرة سبحان الله رضي والحمد لله جعلنا بشرا نتبع خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا أن الهدايه الخاصة التي يهجي بها الله, بها الله. سبحانه وتعالى ان يوجد في الانسان استعدادا ويكون الانسان مهيا لينتفع بشرائع السماء في انسان في عنده مهيا مهيا مهيا لينتفع بشرائع السماء لا اله الا لو كان انسان مشوش عقله او مشوش في اغراضه التي يريدها يقول له الطريق كده يقول لك لا خليك تسمح حال انا مش أنا عارف انا بعده خلاص لانه محشي العقل اذا حشي فشي بالهوى بالأغراض النفسية والعياز بالله لا يقبل هذا إنسان غير مهيئ لأن ينتفع ويهتدي بما جاء به شرع السماء ولذلك الذين اتبعوا رضوان الله تبعوا رضوان الله ولمن لله ولرسوله سبحانه وتعالى جل شأن هؤلاء اللي قال عنهم القرآن في سورة النجم يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسنى لقد قال اللي بعده قال لك ايه للذين أحسنوا الحسنى وزياده اللي قال اللي بعديها الذين أحسنوا الفسنى وزياده اللي بقى أحسنوا أحسنوا اللي هم الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي استجابه لله وانتفاع بشريعه السماء وانتفاع بجوارحهم وعينيهم وألسنتهم وتعلموا العلم وسلك طريق الخير واستمع القران واستجاب لله ولرسول الله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هنا يعني للذين احسنوا احسنوا الاختيار وأحسنوا التعلم وأحسنوا العمل وأحسنوا العقيده واحسنوا السلوك والاخلاق اللي هم استجابوا لله استجابه كامله لهم الحسنات وزي قلنا سوره النجم ايه سوره النجم توضحها ليجزي الذين شاءوا بما عملوا يجزي الذين احسنوا بالحسنى طيب احسنوا يجزيهم بالحسنى للذين احسنوا الحسنى الحسنى الحسنى اللي هو ايه يعني الجزاء الحسن والجزاء اللي هو احسن من عمله لاني من جاب الحسن فله عشر امتارها وبعدين الله يضاعف لمن يشاء يجب أنت عملت عملا حسنا أحسنت في عملك والله جزاك تفضلا وتكرما منه لأن حسناتك مستويش الجنة وحسناتك مستويش النعيم اللي في الجنة إنما حسناتك بطاعة لله طاعتك تؤهلك لأن يرضى عنك ربك ويدخلك برحمته في جنة طاعة تؤهلك خليك مرشح لدخول الجنة من طاعات تبقى مؤهل عندك ما يؤهلك لدخول الجنة إنما لدخول الجنة ده تفضل من الله سبحانه وتعالى ووعد كريم من الله بمسل هذه الآل للذين أحسنوا الحسنى وعد من الله للذين أحسنوا الحسنى وكبأ الزيان وذلك من عمل صالحا من ذكر نقول فوهو مؤمن فنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأيضا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوافيهم اجورهم ويزيدهم من فضله ولما قال في سوره سوره جامعه من الكلام اللي قلنا سبحان الله العظيم بحمد القران يجمع المعاني بس عاوز اللي يتامل ويتدارس ويراجع ويراجع ولذلك الذي يعطى فرصه لحفظ القران ويحرم منها فذاك هو المحروق واللي عند الصحة والشباب وعند استعداد في ويحرم نفسه فذاك الذي حرم نفسه لما جب آية مع آية جب آية مع آية سبحان الله العزيز بحمده لما تقرأ في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بعدين والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق لما بين دايك والذي أوحينا الكتاب هو هو الحق مصدقا لما بين دايك إن الله بعباده لخبير قصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفاظ الكبير جنات الجنات عادل يدخلونها يحلون فيها من من الذهب ولؤلؤا ولباس فيها حريف مفصلتك لخير مجموعه الاعمال من العلم قران يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانتقوا مما رزقناهم سرنا على نيه يتلون كتاب الله اولا يتلون كتاب الله يتلونه بتدبر وتامل وفهم فيقتنعون به فيعملون بما فيه ربنا قال ثم ورسم الكتاب الذين اصطفائنا اللي هو خلاصه الشرائع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد اللي يجزيهم وقال يجزيهم سبحانه وتعالى ويوفيهم أجورهم ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل اللي هي الحسن ويزيدهم من فضل انه غفور شكور وبعدين قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولذاتهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور اذهب عنا الحزن تفسر ايه تفسر اللي قلنا في الاول لها دار السلام دار, دار السلام ما اذهب عنا الحزن لان الدنيا فيها مشاكل كثيره وفيها وكان فيها خوف فيها وفيها وفيها وفيها, وفيها, وفيها ولكن الجنة ليس فيها هذا ثم إنه أذهب عنهم الحزن لأن ابعدهم عن الجنة عن النار أبعدهم عن النار لأن أهل النار في حزن وكآبة والعياذ بالله كما ستأتي في الآية التالية أبعدهم عن النار فأذهب عنهم الحزن وأدخلهم الجنة دار المقامه من فضله لا مسنا فيها نصب ولا مسنا فيها لغوب. القران القرآن بكيف يفشر القرآن وبعده دعبا لا فيها نصر وفيها لغوب ولا فيها حزن بيشوفوا دار السلامة وفيها الزيادة ويزيدهم من فضله يزيدهم من فضله بالحسن بقى الحسنة من الله غير الحسن منك انت الحسنة منك انت تستجيب وتعمل العمل الصالح من الحسن من الله يجزيك عليه اضعافا مضاعفة وبعدين الزيادة بقى ده موضوع تاني الذين احسنوا الحسنى وزياده وزياده لما اقول هسيبها لك كده مطلقه مش هيجر عقول البشر مش هيقدروا يجيبوا اخرها قا. لا تدرك اخرها انما بعض الاحاديث الصحاح الصريحه بينت ان الزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم في الجنه بهم صدر على سيدنا وقال لك ولذلك النظر الى وجه الله الكريم هو جمال الروحانيات التي لا يدركها الصالحون في الدنيا لأن في الدنيا انت لما بتتسجد تبقى مستريح لو سليت ولا خاشع كده يبقى مستريح في رمضان لما تقلي بجزء مع قارئ متقن مخلص مخلص متقن مخلص متكن مخلص تحس براحه هو ده الروح بتستريح لما بتصدق وبتبقى بتصدق يعني يمر عليك شهر واثنين وثلاثه عمال تقبض في المرتب ولا في الفلوس ولا في المعاجم ولا في الدخل مش عارف ايه ما ضل احكي السبب وهذيك عايش عمال تاكل وتشرب زي الناس وزي اللي بياكلو بيشرب زي المخلوقات لكن في شهر ربنا رزقك بباب خير فتح عليك يا باب وخير الرزق تطلع ربع المرتب ولا تبرعت بعمل خير طيب جدا تحس براحه وجمال وسبحان الله العزيزي وبيحمد هو دي الروحاني طيب تذكر الله كثيرا تشعر بروحاني تسجد تطيير السجود وتخشع في سجودك تحس بروحانيه تقرا القران في خلوه تحس بروحانية تتامل في ايه وثمجه كده في ايات القران تحس بروحانيه لكن لا يكتمل الكمال الاكمل في الروحانيه حتى تنظر الى وجه الله الكمال كله في النظر الى وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ولذلك الأحاديث الصحيحة التي وردت بالنظر إلى وجه الله الكريم اللي هي الزيادة يعني الزيادة وفي حاديث صحيحة بينت الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الجن وحديث صحيح تبين النظر إلى وجه الله الكريم ساعة يامزلها يعني قدامنا إنه خلاص قد يقوله يقل كم الزجاج بالأجل هو الحسن بكل الجنة والزيادة النظر الوجه الكريم هذا عنوان نسأل الله أن ينفقنا وإياكم أن نتناوله الدرس القادم إن شاء الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ارزقنا قبل الماك توبة ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهاده بعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انت ولينا وانت خير الناصرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين أنت ولينا وانت خير الناصرين أنت ولينا وأنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين اللهم أهلك الكفرة الكائدين اللهم أهلك الكفرة الناكرين اللهم أهلك الكفرة الحاقدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. الدين اللهم خذهم أخذاً أليما وخذهم أخذاً شديدا وخذهم اخذا وليلا وخذهم اخذا عزيز مقتدر فانه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا جبار الأرض والسماء يا اقوى الاقوياء اللهم من كادنا فكده اللهم من كادنا فكده اللهم من كادنا فكذ ومن ضغ علينا فخذ امين ومن ضغ علينا فخذ امين ومن ضغ علينا فخذ ومن, ومن, ومن ارادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن ارادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه امين ومن ارادنا والإسلام والمسلمين بخير فرده عليه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم امين واجعل تدبيرهم في تدبيرهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم وجعل الدائره عليهم وجعل سقرنا عليهم اللهم أرنا فيهم, فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك أنت الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وبارك الله فيكم